فضيله الشيخ أعطيها صقر هل مس الفرج للذكر أو للأنثى ينقض الوضوء عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا رواه الخمسة وصححه الترمذي قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب ثانيا عن بسرة ايضا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر رواه أحمد والنسائي ثالثا عن عائشة رضي الله عنها قالت ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون أخرجه الدارقطني قطني رابعا عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وصححه أحمد خامسا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكر عليه وضوء فقال إنما هو بضعة أو بضعة منك رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وقال إن هو عندنا أثبت من حديث بسرة وصححه ابن حبان بناء على الأحاديث الأربعة الأولى قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرج وعليه جمهور الفقهاء على أن يكون المس بغير حائل لحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء وإليك بعض التفاصيل لاقوال الفقهاء. قالت المالكية تنتقض الوضوء بمس الإنسان ذكر نفسه المتصل به فلو مس ذكر غيره يكون لامسا يجري عليه حكم اللمس ويشترط أن يكون بدون حائل وببطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الإصبع ولا ينتقض بمس رأة فرجها ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت ولا بمس حلقة الدبر ولا بإدخال إصبعه فيه على الأصح وإن كان حراما لغير حاجة أما مس دبر غيره أو فرج امرأته فهو لمس يجري عليه حكم الملامسة وقالت الشافعية مس الذكر المتصل أو المنفصل الذي لم يتجزأ ينقض الوضوء بشرط عدم الحائل وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع ولا فرق بين ذكر نفسه أو غيره ولو صغيرا أو ميتا ومثله مس حلقة في الدبر وقبل المرأة وقالت الحنابلة ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمي من نفسه ومن غيره صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا بشرط الاتصال وبغير حائل وباليد ظهرا او بطنا الا الاظافر وينتقض بمس حلقه دبره او دبر غيره وبمس فرج الانثى ولا ينتقض بمس امراه فرج نفسها الا اذا اولجت اصبعها الى الداخل وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابه والتابعين وعليه أبو حنيفة والثوري إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء وردوا على رأي الجمهور بأن الوضوء الوارد في الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوي أي غسل لديه أما الجمهور فردوا رأي الاحناف بأن الحديث الخامس الذي اعتمدوا عليه ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدار والبيهقي والبيحقي وابن الجوزي وادعى ابن حبان والطبراني وآخرون أنه منسوخ وقالوا إن راوي هذا الحديث وهو الطلق ابن علي روى أيضا حديث من مس فرجه فليتوضا كما صححه الطبراني فقيل سمع أولا عدم النقض ثم سمع آخرا النقض وبهذا يظهر رجحان رأي الجمهور وهو النقض والله أعلم